ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م للعلوم ى و ا الاسلاميه ق ل آ خ خير ر ة لك من ل ل ولسوف ل أ أ و ى فترضى يعطيك ربك ج ووجدك د ك يتيما ا فآوى ض و و ج د ك ع الهدى ئ ا شركه د ع و ي ت غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ربك ا ع ث